رب العالمين وصلوات الله وسلامهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداء اليوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الراضع من مجالس شرح الورقات الإمام الحرمين الجويني رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام سبعة وثلاثين وارضعمائة وآلف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم و تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن جملة من الاحكام الشرعيه وقلنا ان الاحكام الشرعيه مقسمه الى قسمين الى احكام تكليفيه واحكام وضعيه ومصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الاحكام الشرعيه ذكر الاحكام إلا أنه في الأحكام الوضعية لم يذكر إلا شيئا منا فقال رحمه الله تبارك وتعالى أنواع الأحكام والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكرور والصحيح والباطل أجمع بين التكليفية والوضعية فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوق ما يُّثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يُّثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحذور ما يُّثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروم ما يُّثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيص ما يتعلق به النفوض ويُّعتَدُّ به والباطل ما لا يتعلق بالنفوض ولا يُعتَدُّ به ذلك ، هذا ما يتعلق به هذه الحلقة أخذنا جملة من هذه الأحكام وبقي لنا جملة أخرى معنى أننا تحدثنا عن الواجب والمندوب والمباح وبقي لنا المحظور والمكروه والصحيح والباطل المحظور عرفه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على ذيانه والمحظور لغة هو الممنوع والمحجور قال حضر الشيء منعه وحجر عليه وحبس عنه فالمحظور كل ما له علاقة بهذه المعاني ومنه حظيرة الدواب حظيرة التي يوضع فيها الدواب ويمنع وتمنع من الخروج من مكانها هذه حظيرة الحيوانات ومنها باب الحظر والإباحة ومنها قول الله سبحانه وتعالى في التنزيل وما كان طاء ربك محظورا يعني ممنوع فهذا هو المعنى اللغوي للمحظور واما المعنى الشرعي الامر المعنى الشرعي فعرفه المصنف رحمه الله هاهنا بقوله وَالمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله هذه ت湯ّة ولي عقب على فعله إذًا المحظُور مَا يثَاب على تركه ويعاقب على تركه آه على فعله إذًا على سبيل التعبد قصدا ومعنى أنه ينثاب لأنه فعله قصد التقرب إلى الله سبحانه ويعاقب على فعله يعاقب على فعله إذا تعمد فعله وهو يعلم أنه حرم وهذا الشرط واجب التهريف يعني يوضح معنى المحظور في وهو الحرام قال الشيء فلاني حرام ويقال ممنوع ويقال هو معصير ويقال هو ذنب كل هذا له علاقة بالمحظور وقد عرفه العلماء تعريفاتهم مختلفة يمكننا أن نقول إن المحظور هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال والأقوال والاعتقادات واستحق صاحب العقوبة وقولنا يستحق حتى نخرج من لا يعاقب إذن ما طلب الشارع عدم فعله جزما طلبا جازما من الأفعال مثل تحريم الزنا وتحريم أكل الأموال للناس بالباطل وتحريم كثير من قتل النفس بغير حاق وتحريم هذه الأمور كلها هذا كله له تعلق بالأفعال والأقوال مثل سب الناس والكذب والغيبة والبعتان وسائر هذه الأمور هذه كلها تسمى محرمات لسانية قولية والاعتقادات مثل بغض المؤمنين وحب الكافرين وعداء الله عز وجل ومثل عذية ومثل بغض بعض ما أنزل الله وما من اعتقادات فهذه محرمات قلبية واعتقادية وقول ما صاحبه العقوبة بمعنى إذا فعل ذلك عمدا وراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه وإلا فإذا الله سبحانه وتعالى أن عنه نعم سأقول لك وهو لا يعرف انه محرم وهو معذور بجهله اذا هذا لا يستحق العقوبه ومن فعل المحرم ناسيا او مكره ا غافلا هذا ايضا لا يستحق العقوبه ومن فاعل المحرم وهو طفل أو عن غير قصد قد يستحق العقوبة الدنيوية بمعنى أنه تجب عليه الدية مثلا ويجب عليه ضمان المتلفات مثلا الإنسان أتلف شيئا لغيره لا قصد هذا ليس مذنبا ولكنه عليه أن يضمن عليه الضمان ومن قتل مؤمنا بغير قصد عليه الدية وعليه الكفارة إذن قولنا لا يستحق العقوبة على سبيل العموم قولنا لا يستحق العقوبة على سبيل العموم لكن هذا العموم فيه تفاصيل وهي هذه التفاصيل التي ذكرناها يقول سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة هماني فطرنا لا تحمل علينا اصلا كما حملته على الذين انقضوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا نعرف عنه طولنا وحملنا انت مولانا فصبرنا قومنا وهذه الايه نزلت وكان قول الله سبحانه وتعالى فيها قد قد قدره الله سبحانه قد رفع عنا كانت على من من الامم والله سبحانه لا يؤاخذنا ان نسينا او بهذا النص إن الله قد رفع عن أمة الخطأ والنسيانة واستكره عليك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت النصوص تحذر من وصف الشيء بالحرمة أو بالحلية على سبيل التشهي ومن غير نليل قطعي ولذلك كان الكلام في دين الله بالتحليل والتحليل أعظم الأمور التي على المرء يتعية فيها كان سلفنا رحمهم الله يتشددون جدا ويتدافعون الفتية وإذا اضطر أحدهم إلى الجواب عن شيء من الأشياء فإذا لم يكن فيه نص صريح وصحيح فإنه يجيب بقول أكرهه لا يعجبني وهذا كثير في كلام الإنم المالك الرحمه الله وفي, وفي كلام غيره من أئمة لا يصرحون بالتحريم لأنه لأنهم ليس لديهم نص صريح فيه لذلك يأتي من بعدهم من أصحابهم ويختلفون على هذا الفعل محرم أنهم مكروم فقط والسبب أن كلمة أكرهه تحتمل وتحتمل وكذلك كلمة لا يعجبني وإي أشد وأشد يعني لا يعجبك أنت طيب ما هو حكمه عند الله لكن الإيمان هو يقصد أنه محرم لكنه لم يتجرأ على النطق بهذا بهذه الكلمة حتى لا يدخلت بقول الله سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصرف الأسئلة تكون كذبة هذا حلال وهذا حرام لتفترع الله الكذب فهذا الأمر يدلنا على خطورة التهجم على أحكام الله بالتحرير والتحرير فأين ما نشهده اليوم من العوام والجهال وكل من هب ودب على التحرير والتحرير بالتشهيد وأين, وأين هؤلاء من هذه النصوص من هذه من هذه علمائنا رحمه الله وكثير من الناس إذا رأى الساحة حتى يقال ان رجل قيل له ما تقول في المسألة الفلانية قال في أي البلاد يعني يريد أن في أي البلاد هذه فيفتي بحسب هوى الجمود حتى إن عالما من علماء السوق جلس في برنامج في برنامج ليتحدث عن الإجهاض أو إليه من المسائل وقال أمام الهتفت إلى المذيعة فقال لها هل الإجهاض هذا تريدون أن تقول أنه حلال أم حرام؟ فهو مستعد لأن يخرج أسلحته العلمية حتى يفتي بالحل أو بالحرمة لعسب هو الصح أما أن يتوقف ويجتهد ويعلم أنه موقع نيابة عن الله سبحانه وتعالى هذا وحال العلماء الربانيين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ولذلك كان العالم الرباني الذي لا يخرج الكلمة من فيه إلا بعد أن يعلم أنه سيقلم بين يدين الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليها هذا أصبح كالكبريث الأحمر بمعنى أنه أصبح عملة صعبة نادرة ولذلك على الناس أن يفرقوا بين العلماء هناك علماء يبينون دين الله سبحانه وتعالى ويتحدثون بصدق وأخلاص ولهم علم ما لم يكن هناك ضغط فإذا جاء الضغط تغيروا فليعرف كل إنسان الأبواب التي يمكن وإيأخذها عن العالم وليعرف ميزان كل عالم هناك العلماء يبلغون دين الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله وهؤلاء ظهر من تعاملهم مع الأحداث ومن المحن وما إلى ذلك أنهم كالكير وهذا حال أئمتنا رحمه الله فالإمام مالك رحمه الله هذا الإمام الجبل الذي أوذي وجرجر في شوارع المدينة وهو ينادي ويقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك أنا الصلاق المقرأ لا يجود بمهنى أن تلك القتية التي يريدونني أن لا أقول ها أنا ذا أعلنه أمام المال أن هذا إذن لن يفتئ إلا بما يدين الله عز وجل ولذلك أصبح كالنجم مالك كالنجم كما قال الإمام الشافعي وكما قال الشافعي لولا مالك وسوفيا لذا بعلم الحجاز ولذلك أعجب به أهل الغرب الإسلامي لأنهم تربوا على الأنفة والعزة وسبحان الله البربر فيهم شيء كثير من طباع العرب لأنه أيضا أهل خيام وبداوة وأنفة وعزة وذلك عندما هاجم الإسلام بلاد الغرب الإسلامي إذن استنكفوا من الدخول في الإسلام لكن بعد أن دخل الإيمان قلوبهم وتغلغل أصبحوا من أشد المدافعين عن الإسلام فلما سمعوا أن وكان آخر حد أهل الغرب الإسلامي هو المدينة ومكة والمدينة يعني يذهبون للحج والعمرة والزيارة ثم يرجعون كانوا يسمعون أن بالحجاز إماما عظيما من نعته وصفته كيت وكيت وكيت, وكيت ويرجعون إلى قومهم أصبح الإمام المالك رمزا لهم وكذلك يقال في الإمام الشافع رحمه الله <تصفيق> الذي أوذي وكادت تذهب عنقه وأخذ مكبلا من اليمن إلى العراق لولا أن دافع عنه محمد بن حسن الشيبان رحمه صاحبه أبي حنيفة لكان في عداد من ضربت عناقه وكذلك قبل الجميع إمام أبو حنيفة رحمه الله الذي أوذي وسجن حتى يتولى القضاء فرفض أنه كان يرى أن أولئك الحكام ظلم ولا يرى أن يتولى لهم قضاء ثم ناصر الخارجين عليهم فكان مصير استجن ثم القتل في استجن فلذلك أصبح رمزا للناس أعلم المذاهب اتباعا هو منهب الإمام أبي حنيفة بالعالم كله ثم يأتي بعده منهب مالك رحمه الله ثم الشافعي ثم أحمد وأحمد أيضا اشتهارا عظيما لسبب الوقفة العظيمة التي صمد فيها في فتنة خلق القرآن صحيح ان كثيرا من الناس لم يتبعوا الإمام أحمد في فقه لكنه أصبح رمزا في السنة وتبعوه بالتسنن وتعظيم السنة والآثار وما إلى ذلك حتى إنه كان في وقت من أوقات المتسننين اتباعوا أحمد في الأصول الشافعية في الفروة إن الشافعين رحمه الله لما دخل العراق لقب بناصر السنة فإن جل أهل الحديث كانوا من أصحاب الشافعين رحمه الله الحاصل خرجنا عن الموضوع لكن شيء يذكر حتى لا يكون هذا الدرس يعني جامدا و الحاصل ان العالم وصمد رغم المحن فإن كلامه نصل عليه طلاوة وتصبح كلماته تؤثر في الناس وتعظم بخلاف العالم الذي يميل مع الريح أنه مالت هذا تصبح كلماته لا قيمة لا لأنه أي كلمة يمكن أن يقولها لإرضائها وهذا أو ذاك إذن لا يمكنك أن تأخذ كلامه على محمل الجد هو مثل الإنسان الذي يكذب فالكاذب لا يمكنك تصدق كلامه لكن هناك علماء تعرف أنه في أبواب معين ليس عليهم ضغور ايو تاخذوا منهم علمه. بعضهم يصبح مضيا في كل شيء لانه ينظر الى الساحه كلها اذا جاءت الريح يريد كذا يريد ولهكذا فهذا لا ياخذ منه شيء منه. هو دينه وكله لعب وبعضهم في ابواب معينه تجدهم على محط السنه والبحث وكذا العلمي لكن اذا جاءت امور لها علاقه بالسياسه او غير ذلك فانه يميل هذه الأبواب التي ثابت فيها ورصفها وهكذا يقال في سائر الناس حتى لا ترد عالما كله يعني كثير الناس إذا لم يتفق مع عالم في مسألة أو في باب أو في مهج معين فإنه يلغيه كأنه لا وجود له هذا خطأ قد يكون هذا العالم لا, لا يوجد غيره يتقن هذا الباب إذا ألغيته أضعت عليك علما كثيرا وقد تأخذ من العالم أبواباً في الفقه، ولا تأخذ من العقيدة لأنها محارفة وقد تأخذ منه أبواباً أتقنها في الاعتقاد وأبواب أخرى لا تأخذها منه، لأنه طيب ما هي مراتب أهل أصحاب المعاصر؟ ما هي مراتب أصحاب المعاصر؟ عندما نقول استحق ويعاقب على فعله، كيف يعاقب؟ المرتبة الأولى، أو الدرجات الأولى، درجة من لم يخطر على باله المعصية. فلن يفعلها؟ الإنسان مثلاً يعرف شيئاً اسمه الظنم، لكنه لم يخطر على باله، متى تنعيزني. ويعرف الذنوب الكثيرة بلغت على ذهنه، لكن اصلا لم يخاطب نفسه بأي فعل تلك هل يؤجروا على هذا؟ إذا جئنا لهذا، إذا الإنسان يؤجر على آلاف المؤلفة من يعني ليس لها حد فنقول في هذه الحالة لا يؤجر ولكنه لا يؤجر، ولكنه يفعل الشيء، ولن يخطر له على ذلك إذا متى يؤجر الإنسان على ترك المعاصية؟ يؤجر على ترك المعاصية إذا وافقته الظروف ليفعلها فتركها لله وهذه الدرجة الثانية وهي إنسان خطر بذاله في المنصير وتهيعت له أسباب ذلك لكنه قال إني أخاف الله رب العالمين وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وقت فقال اني اخاف الله رب العالمين وهو مثل الثلاث احد التلاثة الذين دخلوا الغار فقام بنت عمه مع انه كانت كانت من احب الناس اليك وتمكن منها لكنه ترك ذلك لله فتح الله عليه الغار وسيدنا يوسف عليه السلام هو نموذج هذا الصلف وقد رضى أبو غريبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها يعني ملائكة عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة فإن عمل فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 هذا حديث حديث صحيح الصحيحين المرتبه الثالثه انسان تمنى الحرام لكنه لم يسع له يعني رايت انسانا اسمي الله العافيه أو يصاحب البنات قلت لي صديقه تمشي انا ايضا معك. رايت انسانا يعبثوا بالأموال ذات الريم وذات الشمال أن تكون. لكن أنت لم, لم تفعل شيئاً يعني لم تذهب لترتكب هذه الجريمة هي أماني فقط فمن هذا فهو مأزور على, على هذه الأمني انظروا يا عن أبي كمشة الأنمال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهذا بأخبط المنازل هذا بأخبط المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلال فهو ما في الوزر سواه هذا أخذ ذنبا مجانا لا هو استمتع بذلك الشيء ولا هو يعني ابتعد عنه فإذا هذا أخذ ذنبا مجانا هذا الحديث رضوه الترمذي في سننه ورضوه ابن ماجه وقال الترمذي الحديث حصير صحره الأربان والحالة الثالثة الرابعة وهي أخطر الحالات ان يسعى في ذلك الضب وتلك الكلمنصي وايامنا جهده لا ان مثلا ذهب الى بيت الزينه والدعاره لكنه لم, لم يجد صديقه ذهب فتحسر وندم مسكين فهذا ماذور موضوع كانه فعلت الكلمنصي وقام يقاتل أخاه المسلم وسلم السيف عليه لكنه لم يقتل فهو أيضا مجرم آثم والدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الى قال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه الحديث الصحيحين هذا حديث الصحيحين فيه انهما في خلال في النار ورضا الشيخان ابي اباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسن كاملا وإن همّ بها ففعلها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَابِلًا وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِلًا فلذلك كان الصالحون يحولونهم همهم يحولون همهم وخواطرهم إلى ما في طاعة الله صلى الله عليه وسلم أصل, أصل الظنوب والمعاصي هو الخواطر ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن المعصية تبدأ بخاطرة والخاطرة تتحول إلى هم والهم تتحول إلى عزيمه والعزيمه تتحول إلى فعل والفعل يتحول إلى عادر وكل مرحلة يمكنك أن ت... يعني لو أنك استدركت فيها فحالك أحسن من التي بعدها فلذلك قال أكثر من الأفكار والخواطر الحسنة لأن تورث نتائج حسنة لخلاف الأفكار الصيئة قال والنفس كالرحى النفس كالرحى اذا إن انت وضعت فيها قمحا وشعيرا وتخرج لك الدقيق النافع الذي تخبز به وتفعل به يعني تطبخون به تطرون واذا انت وضعت فيها التراب الحصى وتكثر تراب الذي لا فائده هكذا النفس ثم انتقل الإمام رحمه الله إلى المكروه إلى الحكم الأخير من الأحكام التكليفية وهو المكروه فقال ما ينثاب على تركه ولا ينعاقب على فعله المكروه لا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله المكروه هذا هو من جنس الحرام المحظول إلا, إلا أنه اختلف عنه ما طلب تركه طلبا غير جازب فالطلب تركه غير جازب ونقول المكروه ما يثاب على فعله تعبُّدا متقربًا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعاقب على فعله لا يعاقب على فعله لأنه ليس بحرم إذن بينه هو مرتبة بين الحلال والحرام مرتبة بين الحلال والحرام لا هو حلال حلال محض ولا حرام محض وقد ولا هو حرام محض فعندما نعرف المكروه لغة نقول هو ضد المحبوب حب فلان أكره فلان ومن الكرام وهي البغض فهو المبغوض المكروه هو المبغوض وشرعا المكروه هو ما طلب الشرع وتركه وطلبه الغير عجازة <تصفيق> كالالتفاة في الصلاة بالرقبة وكترك صلوات النوافل خاصة سنة الرواتب وكالأكل بالشمال وكثر كثير من ال... الاداب التي اذا ترك الانسان يترك امرا مكروها يعني يفعل مكروها هناك مسائل يختلف فيها الفقهاء بين, بين الحرام والكراهه هل هذا شيء حرام ام مكروه كما يختلفون هل هي واجبه ام مندوبه ام <تصفيق> وقد ورد هذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك ذكروها قرأها نافع كل ذلك كان سيئة عند ربك ذكروها ورضى البخاري ومسلم في صحيحة مع المغيرة من شعبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال فهل الكراهة وهل كراهة تحريم هل كراهة تنزيل يعني الكراهة وقد يقال هذا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم وأدى البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكرهكم سوء ظن وقبل البنات في اجماع في اجماع الامه, الامة حقوقك عن اصحابك هذا حرام ايضا بقي قيل وقال اذا كان مجرد هذر وكثرت الكلام فبكروه. كان يعدكم قيلوا وقالوا السؤال يعني السؤال في مين حاجة قد يكون مكروه وقل يصروا إلى الحرم وإضاءة المال يعني في الحلال ويسر الحرام وهو الإسراف قال العلماء من الأمور المكروهة الإسراف في الألبس الإسراف في المأكولات الإسراف في المباحات فكل من أسرر في المباحات حتى في الضحك والنوم والجماع وكسائل هذه الأمور من أسرع فيها فقد فعل أمر مكروه لماذا؟ لأن الإكتامة من هذه الأمور يميت القلب وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة في الضحك تميت القلب وقد جعل الله سبحانه وتعالى المكروه سياجا لا الإصراف هو التبديل. المكروه جعله سياجا للحرام فمن اتقى المكروهات سيتق الحرام كما انه جعل المندوب سياجا للواجب فمن فعل المندوب سيحافظ على الواجب وهكذا يقال في سائر وكذلك كلمه مكروه تكثر على السنه الفقهاء كما ذكرت لكم لأنهم لا يتجرؤون على الترفض بالتحريم فيما لم يأتي فيه نص صريح صحيح فكل ما لم يأتي فيه نص صريح صحيح في التحريم فإن علماءنا كانوا يقل أكرههم لا يعجبني ولذلك تجد في كلمات الفقهاء كلمة الكراهة وقد تعني الكراهة التنزيهية وقد تعني التحريم وقد تعني خلاف الأولى قال العلماء وكلمة خلاف الأولى تكثر في فول الفقهاء مع أن الأصوليين يندروا أن يستخدموه وسبب ذلك ان الكراهة الدرجات كما أن الوجوبة أيضا والسنة يعني كما قلت السنة إن فيها السنة المؤكدة والسنة والمستحب والمندوب وال يعني كل هذه هي درجات كذلك يقالوا في المكروه. ليست المكروهات متساويه في كراهه قد كثير وقت شديد لا كلا التحرير ولذلك من اكثر بين المكروهات ولم يبال كان جرحا في دينه وقد يسقط عداله الانسان لا يبالي بالمكروه ما لا يبالي بالحرام أنت إذا لم تبالي بمكوهات فإذاً؟ لم تبالي يعني يوشك أن لا تبالي بالحرام لأن السياج والحجاب الذي بينك وبين الحرام قد أسقطه فيصبح الدخول في الحرام سألاً الشرع لما حرم الزنا جعل له سياجاً من الصعب جداً أن يزني الإنسان لولا أنه تجاوز تلك الخطوط كلها أنت مأمور برض البصر ومأمور بأن تبتعد عن النساء والنساء مأمورات بالحجاب والستر ومنهيات عن أن يلامس تلامس الجسم أنت منهي عن أن تقترب من المرأة ومطالب بان يبعد بينك وبين الفاس النساء ومنهيها عن تختري بها كيف غزبي انا مستغبن جدا لكن لما اخترقت هذه كلها لم يلق بينك وبينها الا الزنا فهو يصح الزنا من اسهل الامور وهذا من اعظم وهذا من اعظم ال امور التي تتبع على تحريم الاختلاط لأنه يكسر هذه الحواجزة كلها الاختلاب يكسر هذه الحواجزة كلها طيب ثم بعد أن انتهى من أحكام أكبر انتقل إلى شيء من الأحكام الوضعية وقلنا أن, أن الشرع وضعها علامة على الحكم الشرعي وذكر حكمين وهو الصحة والفسد الصحة والفساد كلمتان تتعلقان بالعبادات وبالمعاملات مرقى للشيقال والصحيح ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به قال العبام وما انتقدوا الإمام الجويني قال لما يقول تعلق للنفوذ ويعتد به فكل ما تعلق منه واذا به الكلمة كررها يعني ويعاب على العالم في رسم الكلمة أن هي سي موتارادفات الشيء الذي هو هذا قالوا لا الشيخ وضع هذا لانه وضع للمبتدئين طلعت ان النفوذ يتعلق بالمعاملات يقال هذا بيع نافذ صحيح ما معنى بيع صحيح ما معنى يعني انتقلت الملكيه الى الاخر وحل المال للذي لل... لل... قبض كذلك الطلاق طلق مراته هل هذا الطلاق صحيح؟ نعم مره طلاق صحيح معنى النافذ <تصفيق> نكح مراته هل هذا النكاع صحيح؟ معنى النافذ حل لها وحلت له وانتهى الأمر وأما قرن يعتد به فهذا تعلقه النفول فقط في المعاملات. لا يقل صلاة النافذة. لا يقال صوم النافذ يقال صوم صحيح يعني معتد به كلمة الاعتداد تصح للأمرين ولكن النفوذ لا يصح إلا للعبادات للمعاملات فما يمر الصحيح, الصحيح؟ على عكس السقيم يقال الشيء الصحيح يعني السليم السليم هو الصحيح والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أطائمه على المجرى الطبيعي الإنسان صحيح ما مانا ما كل ما يفعله هو طبيعي أما المريء المسكين يعني تكون أمور غير طبيعية قال الناظر وليل يقول المرء في ظلماته وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها يعني من شدة الظلام لا فرق بين صحيح العين وأعوالها يعني أعمل لأنه ظلم شديد لا يمكنك أن ترى إذن يعني سواء فتحت عينك وغلقت قول صحيحات العيون يعني العيون السليمة التي تجري تجري عملها على الوجه الطبيعي واصطلاحا ما هي الصحة الصحة لاحظ هذا كلام لكن العلماء لهم كلمات كثيره في تعريف في التعريفات فيقال الصحة في العبادة هي وقوع الفعل كافيا معتدا منه. وفي في المعامله هو ترتب احكامها ترتب احكام بها علينا يعني ان بتلك المعامله سند فرد و وهذه المعاملات والعبادات لا, ت... لا تصح الا باكتمال شروطها وانتفاء الموانع الصلاه مثلا إذا صليت قبل الوقت هل هي صحيحة؟ لا باطلة صليت الظهر قبل الوقت هل هي صلاة باطلة لأن من شروط صحة الصلاة بكل وقت صليت من غير وضوء يقول صلاة باطلة لأن من شروط الصلاة الوضوء بعت لإنسان بعد الأذان الثانية والجموع هذه هذا البيع غير صحيح بيع غير صحيح المعاملة هذه المعامله غير صحيحه وهكذا يقال في سائر المعاملات هذا ما يتعلق بالصحه قال الله سبحانه وتعالى فيقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به وقال سبحانه وتعالى لا يقبل الله صلاه يعني كلمه لا يقبل لا يعتد فلا يقبل من احدهم هي ورد في القران لكنها تاره وفي السنه لكن تاره تعني البطران وَتَارَةً تَعْنِي عَدَمَ الْأَجْرِ عَلَيْهَ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِحِيَةً فِي الدنيا. كيف؟ يعني مثلاً قول النبي صلى الله عليه وقوم لا يقرأ الله صلاة حائضاً إلا بخمار على إشترى الله في سنة أبي داود الترملي والمسائي وابن هو حديث صحيح معنى أن الصلاة باطلة غير مقبولة لكن قول النبي صلى الله عليه وس من أتى كائنا فسأله لم تقبل له فصدقه فس... لم... لم تقبل له صلاة أربعين يوماً أو أربعين صباحاً ما حدث الله التربدي عن ابن عمر رضي الله عنهما وصحوا الألباني معنى أنه لا يصلي خلاص يجلس يعني لا يعني يجب عليه يصلي وصلا من فقه لكنه لا يؤجر عنه المقيم الأمر سقط ب... بأدائه وكيف نفرق بين الامرين ذكر الامام العراقي ضابط جيد قال كل كل نص فيه ربط بمعصيه فمعناه انه يعتد به في الدنيا ولا يؤجر عليه في الاخر هاتك هن بصدقهم لذلك هانوا ان شرب الخبر لم تقبل لو صلاته 40 يوم من. هذا شرط يعني ما صيح واما قول كان الفعل فيه شرط كصلاه صلاه غير الخمار هذا الشرط والشرط إذا... إذا... اذا لم يكن في العباده فانها لا يعتد بها وعلى ذلك قص والله يا والصحيح يقابله الباطل وهو الذي يقابه الشيخ رحمه الله بقوله والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به كأنه عكس القضية فقلت لكم إن النفوذ يتعلق به المعاملات وإن الاتداد يتعلق بالعبادات والمعاملات الباطل اللغة الذاهب قال بطل عملك يعني ذهب عمل باطلا يعني عمل تفي امر لا وطائل وراء والله خلق للسبوات واضى بينه يعني لم يكن هذا العمل عدلا هو الضائع والخاسر الذي لا فائدة منه ومن هذا اما المعنى الاصطلاحي يعني المعنى الشرعي لكلمه الباطل هو عكس الصحيح وهو ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد أو يوجد مانع من الموانع الذي يمنع الاعتداد به وعند جمهور علمائنا رحمه الله إلا الأحناف الباطل والفاسد سواء الباطل والفاسد سواء وأما الأحناف فقالوا إن الباطل هو ما لا يمكن إصلاحه والفاسد ما يمكن إصلاحه من العبادات وخاصة بالمعاملات والجمهور ذهبوا إلى أن الباطل والفاسد سيان إلا في بابين في بعض المسائل في باب الحج وفي باب النكاح فالنكاح الباطل هو ما لا يمكن إصلاحه وما لم يقل به أحد كنكاح الخامس فنكاح الخامس نكاح باطل لا يمكن أن يتعلق به إصلاح لكن هناك أنكحة توصف بالفاسدة وهذه الأنكحة وإن كنا نفسخها ولا نعتد بها إلا أن الولد يلحق بأبيه وقد يدرأ بها الحد عن فاعلها فكل عقد من عقود النكاح اختلف فيه العلماء بين الصحة, بين الصحة والفساد فيقال فيه إنه عقد فاسد لماذا في ذلك النكاح المتعب؟ النكاح المتعب قال به بعض السلف من عباس وأهل المكر من جريج من أهل المكر كان يقولوا نبي ولذلك نقول إنه عقد فاسد وليس باطلا وكذلك يقال في نكاح الشغال وغير ما نكاح من النكاح وأما في بقية الأبواب فالجمهور على أن الباطل والفاسد سيان ولعل ننقضها هنا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم على وإذا كان هناك أسئلة تفضل لا يوجد أسئلة نسهد الموطأ إن شاءه. كيف اه اه الذي في خطر على باله المعصيه فقدر يذني يتهور نفسه ولتنه جنى تارك فهو لا شيء عليه بالعكس قد يكون اجره تتركها لله لكن خطرت على باله وتمناها لك لم يصع فيها فهو آثم على نيتي الفاسدة لا لا لا كل واحد يوم درجة من درجات والله أعلم يعني هذا, هذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمي في شرحي على نظم الورقة في فوائد يعني أنا, أقرأ، أنا أقرأ جملة من الشروع أما شرح الديسي محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري وشرح الشيخ ماء وكلاهما نظم الورقات وشرحها فلا يكادان يخرجان عما قرره الحطار في ورقات في شرحه على اختصار وأما الحطاب فكتابه نافع جدا انه اخذ شرح المحلي وزاده وبسطه واتى بامثله وياتيك بالمذهب المالكي فلذلك هو نافع جدا وهناك شروح ادي شروح متعدده للربلي والفركاح اصطلاح المحلي لانه هو اشهر الشروح التي كان العلماء يدرسون بها هؤلاء يعني في الجمله يتشابهون لكن تجد احدهم ياتيك بفائده جميله لم تجد في الاخر وعند شروح المحتفين المعاصرين التي رايتها من العلماء في يعني شرح صالح الشيخ نافع جدا وشرح, وشرح ابن عثيمين فيه فوائد عديده ياتيك فوائد جميله ومشارح بن جبرين أيضاً يأتيك الفوائد لم توجد فيه الشروح القديم وشروح فوزان جميل حقاً وممتاز من الشروح المفيدة وهو شرح كبير يعني شرح ابن قاسم العباني الشافعي وصمى الشرح كبير على الورقات هذا يعني جيد جداً ما شرح إلا وفير وفير هو, <تصفيق> هو باب الكتاب تريد أن تفهمه فعليك أن تقرأ أكثر من الكتاب لكن أنا قلت لكم هناك شروع يعني لو أسقطها فلا حاج الديسيو ماء العينين يعني أنا قرأ يغني عنهما لأنه أصلا يختصرون الحطاب هما كلاهما وضع هذا الشرح للتدريس لفك العبارة اه اغلب هادوك ارى را... هادوك جامع انك شفتين اه اه اه اه اه شفتين لك المجموعة شو راح والوراقة ما... هاتي هاد واه ما كنت هل جائزة تعلم بابي من امواب الدين عن متبعين لبيد عصائد؟ نعم جائز اذا كان متكنا لها يعني مثلا فقير متقن للمردم المالكي لكن لا في اجواب الفقراء مبتدئ لا تاخذ بدعته وخذ بالقال ولا اجر نعم لكن تداي هذا استاذ هذا الجر تركها لان عاداتي لا تمنعني فلا اجر في ذلك لو ترك المعصير فهذا يؤجر طبعاً يرجع في موضع في موضع هي أن يستمر المعصير ثلاثة مثلا سافر للبلاد نعم يبقى كل هذه المعصير يبقى أن تتكلم مثلاً <تصفيق> يعني ذات مثلا إلى فرنسا مثلاً المنكرات فلم يفعل تركها لله وهو وصبر لكن اذا وضع نفسه في وضع تعب ودخل الى تلك التي امر ان يخرج منها فاي اجره في هذا وهو يخرج من تلك البلاد فهو بين حسنات ومصائب <تصفيق> يما لانه يمدح حيثه من حيث انه ترك تلك المعصيه ويمذن من حيث أنه وضع نفسه في موضع, موضع يعني يعني يعاني فيه إلا إذا كان له وجن من البقاء في دار كتير هذا ما يتعلق من هذا الموضوع لا، هل هو أن أرى نعم بتاريخ نسج فيه لقاءا طويلا لكن نحن ترين هذه المساله ان في التكتيك قلت قلت قلت النفود والاعتدال يكونوا في المعاملات في المعاملات فقط في المعاملات لكن الاعتدال في كليهما الحياه في بلاد الغرب غريبة لا طعم لها قال نعم صدقت هل لازلت هناك يا أخي أم خرجت هل يجوز أداء النافلة قبل دخول وقت الفريضة نعم يجوز لكن ليست من سلم العواتب ستكون نافلة مطلقة خروج من بلاد الغرب إلى أي بلد مسلم شيخنا والله يعني أنا أحناش بأنني إذا كنت في الأندلس عادها الله دار إسلام فدخلت إلى المغرب أشعر بأن الإمارة تفعل ما أن المغرب يعني فيها ما فيها من المعاصف لا روايات لا تؤدى قبل دخول الوقت لانها جزء من يعني لها علاقه بالصلاه ويبينا نصره الموقت نعم صحيح نحن لما تحدث عن هذا الامر ان المعصيه قد بقداسه المكان الله سبحانه يقول عن مكه مثلا عن الحرم وما يرد فيه بالحد بالظلم يعني مجرد يعني مجرد اراده فذنبها عرضي اه اشهر العرب اي ايضا اصلا يعني نتحدث عن كثير وسائل قياس ذات الصائ اني ذكر انا يقول ان انا الاسم الثنان بذا اذا حب الشيء نعم ولم يؤتي ولم نعم لكن في, قد في, مي… في مكه في a... قد يؤتى اذا هم بها ولم يفعلها <uhhh throat> ولكن اذا هم بها ولك اذا هم بها ولم يفعلها وتاب, وتاب الى الله يؤجر <S mi referee> كل من اعتباره السؤال <تصفيق> لا أدري التبليل والإصراف من ناحية اللعوية شيء واحد لكن قد يكون هناك عرف أو شيء ما لكن الذي يعرف أنه ما شيء واحد أحداً يقول ما رأيك في جماعة الدعوة والتبليغ جماعة الدعوة والتبليغ هي جماعة طيبة اصحابها يغلب عليهم الطيبه والاخلاص وحب الناس لكن هي مدرسه ابتدائيه هي جماعه مدرسة ابتدائية لا يمكنك ان تبقى فيها تبدا فيها ثم تنتقد شيء وشيء الى غيره اما اذا بقيت فيها فيعني يفوتك كثير ايضا خير كثير سؤال آخر تفضلي على التبذير في الحرام أظن شيخي والله أعلم قال كنت قلت التبذير في الحرام والله نراجع هذه المسألة قبل الإسراف مجاوزة الحد في الشيء المباح أما التبذير قيل أما التبذير فوصرف المال في المعاصي هل أنتم من أين جئتم بهذا كلم من أين جئت بهذا كلم هل يحضركم مصدر من المصادر يمكن الرجوع إليه؟ خير لا لا يا اخي تفضل يا اخي لا ممكن تسمعني مشتبهات لا الم... مشتبهات باب ينظرون لماذا لانها لم, لم تتمحض حرمتها فهي مكروه حقيقه فعلا تدخل في باب مكروه لانها زي قال كالراعي راحه حول الحيمه وشويه قافي الله اعلم فقط ليس ذي سوء شكر الله كيف حالكم يا علاء في تورس؟ كيف اموركم؟ ها هذا سؤال مهم هل هل هناك درس غدا؟ أظن أنه ليس لدينا درس غدا لأنه سأسافر بعد غد صباحا وسأ يعني انقطع عنكم لمدة 10 ايام انقطع إن شاء الله ولعل الله سبحانه وتعيسر وبعد ذلك نرجع ثانية إن شاء الله حول الله إذا نسرد الموقف شاء الله وصلنا إلى كتاب الجامعة رجى الله عنكم يا خير. فعل ذلك الأبواب خفيفة الحمد لله يا رب العالمين والصلاوات الله والسلام على سيدنا وحمد وعلى آله وصحبه ومتدعم يودع اليوم دين ويستمدل عبد الله نائف ويستمدل الله وكبارك وتعالى آه. ينوط طيحي نيح بسم الرحمن الرحيم كتاب الجامع ادعاء المدينه واهلها حدثني يحيى الله بن طه وذلك لنا في صائهم ومدهم يعني اللهم بارك لنا في ثمائنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صائنا وبارك في مدنا اللهم إن عبدك إبراه... إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك وإني يدعوك لمدينة بيتما دعاك به بمكة ومثله معاك ثم يدعو أصغر وليدي إيرام فيعطيه ذلك التماث وهذا من أدلة أصحابنا على تفضيل المدينة على مكة فهو ما نميل إليه أن المدينة أفضل من مكة الشاهد مكتبه معه أن المدينة مباركة أكثر من مكة ضعفين هذا دليل صريح فإن لكن قليلا لا يرجع بالمقدار الذي كان ان الله اذا وصلنا شرح الموطا حددت ايه حدثني يحيان مايك عن قطر ابن يوهي ابن عويمير ابن عجيب يوحن قالت غير أننا في مدار إصراف تبرج كهانا المستعمل ذكر فيه تقليق بالإصراف تبرج أكتب عندي وقرأته لكن سبحان الله ما أكثر ما ننسى. سأرجع إليه إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحان الله عليه وسلم. <تصفيق> أن مولى الزبير بن عوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله في عمره في الفتنة. فأعتدت فمولاة له تسلم عليه. فقالت إني أردت القروجة يا أبا عبد الرحمن. سد علينا الزمان. لا لا بالعكس بارك الله فيك. فقال عبد الله بن عمره لكع كلمة تقال يعني لا يعني لا يقصد يعني معناها لكن هي يعني ثاني يقال للرجل والمرأة لكع أو لكاع للمرأة لكا و يعني يقال لإنسان ضعيف الرأي حتى ومن الحديث يعني أن القيامة لا تقود إلا لكع إلا لكع سن من تافع سخيف. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على نأوائها أو شدة كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة وحدثني حيان ماهي كان محمد بن عن جاب بن عبد الله أن أعرابيا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأصاب وعكم بالمدينة كل المدينة كان فيها وباء وعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الوباء الى الجحجب لكنه بقي منو الله, الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقبل لي بيعتي فادى في, في خبث طيب وحدثني مالك وريعي سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد ابن يساء سمعت أبا هريرة يقود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفيذ الناس كما ينفيذ كي رخبة العديد وحدثني مالك وريعي شامل ورحمة أبي أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقود من الله خيرا منه وحدث الايماك ايشاني متاولي عبد الله بن زبيد نفسه قال ابي صغير عنه قال سميث رسولي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح بالسود يتحملون باهلهم ومن أطاعهم والمدينه خيرون لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام وياتي قوم ي بالسود يتحملون باهلهم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح بالسود فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لو لو كانوا يعلمون وحدثني يحيى عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن, عن أبي رانة رضي الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركنا المدينة على أحصر كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوال المسجد أو على المنبار فقال يا رسول الله فلمن تكون في مار ذلك الزمان فقال للعوافي الطير والسباع وعندما جرى هذا القضية حدث في المدينة بعد القتاب الذي حدث بين الشريف اسم الشريف تنته بين حسين الهاشمي جد ملوك الأردن وبين الدورة العثمانية فقال الله العثماني أن يخل المدينة وهناك كان جد جدي وأهل بيتنا